برد دعاي قرشية تفسير السرياء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قرشيا مذاق الله وجلا هو الله توفيا يا عليم دؤوثيا يا قديم شهويا يا عظيم تلبيثا يا مقيم شمهو ثلثاء يا غافر الخطايا أزرطيا يا رزاق أزردياً يا صمد، أنضياً يا طاهر تلطانياً يا وهاب تلطانياً يا واهب آهياً يا حمام شراهياً يا مطلق الأسار هيل يا بعث البرايا هرجائيل يا الله مضوائيل يا ديان مكوائيل يا برهان. أطوائل يا سلطان متطائل يا وفران الله روم يا أمان الخائفين الله أسر أسروقيا يا سيد أشروقيا السادات زو نائل يا مجيب الدعوات الله سنجائل يا رفيع الدرجات الله الجرائل يا دليل الحسنات الله أربائل يا عظيم البركات الله أعلائل يا سميع الأصوات الله أكرائل يا قابل التوب أكمائل يا مغفور الأشياء الله أرسو سائل يا نور النور الله زوجو سائل يا مدبر الأمور الله قائل يا بش الله حج أائل قد قائل يا بعث الكافرين الله تبق تائل يا خير الغافرين الله مرايل يا حبيبة التوابين الله سر يا خير الوارفين الله طر طائل يا خير الذاكرين الله سائل يا خير الفاتحين الله نور رائل يا رب العالمين الله سائل يا خير الحاكمين يا أرحم الراحمين الله آه آهن إله إله آبه آبه إله إله آية آية الله يا سامع سيلوائل يا واسع سرقائل يا قادر الله مجروائل يا مجيب الدعاء الله يا جليل الله متطابل يا طلع يا متطابل يا طالب الله من توطائلتي يا مطهر الله من توطتا يا ناظر القلوب مشهودة يا شفاء مجدود يا جمال يا كمال برعا يا بغر تقوعا يا تواب مائس يا مالك الملك أبريث يا رب الأرباب أو, أو تائس تديس يا لطيف لما يشاء أروه يا غفورا وراية أربه يا غفور ورايتُ يا غفار ترتائل يا ذا الحمد الله مرطائل يا ذا الفجر الله كرثائل يا ذا العهد الله أكمنها إلى يا ذا الغفور الله سور الزقائل يا ذا الفضل مثل خائل يا ذا العدل الله ترت الى ياد الجود الله جمحا الى ياد الفضل الله حما الى ياد العدل جهى الى ياد الانعام الله طمت الى ياد الجود الله شطى الى ياد المبتثالي الله روحا الى ياد القدوس الله ازم ما ازم من يا شافي بروم يا كافي برومه يا رفيو بزميو منظري يا كبير ما طري يا متكبر ارجع يا عظيم الله انكد العلم انكد العليم انكد الاعلم تضر ما إلى الغفران الله ما رسى المستعان الله رمائل الجبار الله إنها إن هي يا لطيفا لما يشاء تلبيثا يا أكرم الأكرمين بئيثة بثيثا يا جحميل بثيثا يا حميل مكوية يا وكيل ركوية يا كفيل شهطر حبيثا يا عماد من لا عماد له شهطريثا يا سند من لا سند له شهر ضيائه يا غياث من لا غياث له أهلي ومنالي وولدي بحق هذه الأسماء بحرمة كرام البرتي وكرام الكاتبين إق حاجتي وصل الله على سيدنا محمد وعاله وصحبه أجمعي